sore casa veloce il totale della علي وكا ترى علي علي علي عن دي خالدك علي علي علي علي باسمك يا بولع ترن كتب سر السعاده يا حبيبي ورسمت اول معجزه بهاي الولاده يا حبيبي بالكعبه اصبح مولدك بارين راده يا حبيبي ورب الجلال اختار لك بيت العباده يا حبيبي علي علي علي علي بالكعبه انوارها يا علي يا علي يا علي, علي والخالق اختارك يا اسد وامك بتاسد واضح فضلها يا علي اظهر مكان من الأرض قطعه عملها يا, يا علي اذا ذكر الكعبه مهد ربك جعلها يا علي البص غيرك بالبشر البشر ما حد وصلها يا علي علي علي علي, علي دار الوحيده يا علي يا علي, علي قال الكون خاله لا انبياء ولا رسل حملت صفاته يا علي وصل الحجر الاسود بذات ساعه حياتك يا علي هل معجزه واحده من معجزاته يا كل معجزه ب الوحي تحمل صفاته يا علي يا علي يا علي, علي ما نوصل اسراره علي علي علي علي علي يا, يا علي يا يا بس الاله اللي يعلم بسرك يا حبيب قلبي ما وصل منزلك قدر يا حبيب روحك نفس روح النبي وعمره عمره يا عمره شمس العلوم الزاهيه تزهي عصره يا حبيب يا حبيب يا حبيب يا يا علي, علي, علي, علي <تصفيق> انت العلي وبك العلى كطع كيانا يا علي ما يمينك ما نهض الصعديان يا علي جواصف اللي عجز السحر وبيانا يا علي والوصفك يا بل حسن يعجز لسانا يا علي يا علي يا علي معلومه ادوارك يا علي يا علي, علي, علي, علي ويا المصطفى صار الدينك يا علي كل معركه صوب النصر مفتوحه عينك يا علي لما انضرب عمر بن ود يقينك يا علي ضربه تسلم يا علي وعاشت يمناك يا علي علي علي علي, علي. ما يخطب التارق علي علي علي, علي, علي. والخالق التارق يا اسد غالب الشدد انت الغضب انفر يا علي تشهن بدر يا المرتضى ومحركه خيبر يا علي <محباك> اللهورت مرحبا لك هالكلمه تظهر يا حبيب نلعن ربك خاطبك تسلم يا حادي يا علي علي علي, علي. يا ساعة خبر علي علي علي من خالد